ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه ي اليم بالساحل ف ل ياخذه ل ق ي ه ل بالساحل ي ي م أ عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى ف أ ت ي ا ه فقولا إ ن ا رسولا ربك فارسل معنا, فأرسل معنا بني إ س ر ا ئ ي ل ولا تعذبهم قد جئناك ب آ ي ة من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أ ت ا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أ م ر ه م بينهم و أ س ر و ا النجوى قالوا إ ن هذان لساحران يريدان أ ن يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا ك ي د ك م ثم اتوا صفا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 ف أ و ج س في نفسه خ ي ف ة موسى قل لا لا تخف إ ن ك أ ن ت ا ل أ ع ل ى و أ ل ق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إ ن م ا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أ ت ا ف أ ل ق ي ا ل س ح ر ة سجدا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 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ف ق ض ما أ ن تقام إ ن م ا تقضي هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن ا من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 فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك, فأولئك لهم الدرجات العلى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 ولكنا حملا أ و ز ا ر ا من ز ي ن ة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك القى السامري ف أ خ ر ج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا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 الا تتبعني افعصيت امري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم, ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري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 وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا أ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 وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا, وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أ و يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 إ ن لك الا تجوع فيها ولا تعرى و أ ن ك لا ت ض م ا فيها ولا تضحى فوسوس إ ل ي ه الشيطان قال يا آ د م هل أ د ل ك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 ان في ذلك لايات لاولي ا ل ن ه ا ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما, لكان لزاما واجل مسمى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 ولو أ ن ا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع اياتك من قبل أ ن نذل ونخزي قل كلهم ت ر ب ص فتربصوا فستعلمون من أ ص ح ا ب الصراط السوي ومن اهتدى